Auzu billahi minash shaytanir recim Bismillahirrahmanirrahim İzlediğiniz أحول إلى أقيم الصلاة لدولك الشمس إلى غسق الليل. إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجْ جد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك محمودا وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لي, لِّي مِن ان وقل جاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيده وَإِذَا مَنَّ عَلَىٰ إِنْسَانٍ أَرْضَ وَنَأْبِجَنِ بِهِ وَإِذَا مَسَّ الشَّرُّ من هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح أوحينا إليك ثم لا تجد لك به عليك كسيرا قول <تصفيق> قرانı layatına ve laqad icerfna إنا لك حتى تفجرن من الأرض يبوع أو تكون لك جنت من fi li al Au teskifta sana, ka ma zamtin bil la, au رنيله أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقفه سما وَالَّذِينَ آمَنُوا لِرِقِّكَ حَتَّى نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا نقرأه. قل سبحان La bşrânı ve Olur. el <Sessizlik> kefabillahi ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أُمَمًا وَبَعْضُهُمْ مَعَ the the above one وَلَقُدَاتَيْنَا مُوسَاتِ السَّعَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي, فاسأل بني zirâ ile in ceâl رايلى اذجاهم فَقَالَ لَهُ فرعون إِنِّي فقال له فرعون Da ma anzala ulayi انصرو وير وين فرادا يستفذ له لبني إسرائيل، وَقُلْ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسل Kè ilà mubashirò ve Qur'anı fark لا تؤمنوا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من velihî izâ قل آمنوا به ويخرون للألقان سجدا ويقولون سبحان فعونا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشونا Oh no. Ayam tedavu falah ol bi ولا تخافت بها وتبين ذلك سبيله، وقل الحمد